بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسيتنا تلمس فسورة بقرة الراء جل كبرنا جل جلقب كبر سورة بقرة الجورا سورة بقرة نية سورة حرف هجاء جل كبد Odo vaaia harpi hijjaaati insen nime Eesat satibute surantuni kajadu kujjillalla ka Suran bakaratuni, sura madinat tibuutin raii Madinat tibuujalqabdee Lumins isi haka gaf rasooli rabbi sallallahu alaihi sallam Ghanda akhiraa dee mukaaniti tureja kjoola Irrahidduun isi garu e, Gara awwalaabuutee eegisam سورة أما 20 سورة حروف غراءة يو كان حرفي مقطعة جاءة جل سورة 1 حرفي مقطعة يو كان حروف غراءة تجلاب قالçon جاءة 1 فكناة يكذرون أحرفي تقى تجالب تجرى حرفي لما أن تجل قبرة حرفي سديه حرفي أفرين حرفي شنين تجل قبرة تجل قبرة wanted سورة حرفي تقى جل قبرة سورة سديه سورة صدي سورة قافي تفي سورة نوني سورة القلم جاتشورة ورّي حرف لما جلق بأمو سورة سغلي طاها ياسين طاسين حامي مني حامي منو سورة جها غافري فصلاتي ذخروفي في دخان جاثيا أحقاق كنن حرف لما جلق بجاتشورة ورّي حرف سدهي جلق بقرآن كي السد سورة قرآن سدهي إسان ننسن ألف لامي فجل فاعة ألف لام ميم سورة جهكي السجرة بقرة آل إمران عن كبوت روم لقمان في سجدالة ورّي ألف لام را جتشولان جلق بأمو حرفي سدهين سورة شني يونس هودي يوسف حجري في إبراهيم ورّي طاسيم ميم جتشولان حرفي سدهين جلق بأمو حرفي سورة لما شعرائي في قصصي جتشولا ورّي سورة قرآنك هي حرفي أفرين جل قبامي فكين يفطنني ألف لام مراء حرفي أفوري القسمة سورة ألف لام صاد يجترن جل قبمتة تدرى سورة رعديتي يتي تلمتة تلف لام صاد جل قبده سورة أعراف يجترها أمس وري حرفي شنين جل قبي سورة لما إسحنة سني سورة سورة في سورة مريم كاف هاي عن صاد حاميم عيسين قاف جنة تقرأ النصانية كورة دوبا ارجعكن كناته اول حروف مقطعة كنا اكانت اته كان الرثي يعني ثاني باي قرا قرمة كتابه تيجرا وريم حق توتها قرو جتة تكو بريدة كالكثاني جراني جتة تسميه والدين حلال جئتكو <تصفيق> حروف مقطعه كنا معنا اسي وان رب تي بد رب مت بكمالي هيك اسي بينو ورجت تجوجرا ابن عباس فا جئتكوتي اكثر مشعبين سفيان الثورين ادنوا لما جتكنا فدته جئت لماتا معنا نثا بكمادا ورجت تجوجرا وري معنا نثا بكمادا بقيه الدتي قو دمني قرين إساني مقع سورة تجدا قرين إساني أموت نويو. ألف جتشون. الله جتچون آلام جتچون جبريل جتچون ميم ، جتچون محمد جتچون أجرني أكثتتي يعادك إنن جرو جتچوتها سورة ااا حروف جل قبدها حروفه جاءت جل فيلثمان في جت بريني حروفه سورة تفتتنا ربمتو بكوان سي اتفدي جدني غرو فايدا غددا قبد دي دفون سيدا اجدان اكن 11 اين دوفني وانت 20 دوفتف بوا غددا بوسو فيجلن بوا 100 كيسه في كينيا يو تحدي قلول. يو كان مايو يودوا محمد محمدكن القرآن وفي مرة برثة كجتني ثنين همت تنتاتي إثنس كحك القرآن كان برثة فيدا قرآن نو في حرف مئتين بيتا ألفي لام ميم كني مرة ولتقبمي يودن لتك أبغى تنفيدا جلاني جرك جل أنا تحديق القرآن فيه لما تا قمنا مشريكتها القرآن هنتجفتنا ولين جلاني يرو القرآن بوترسل لي رتك القرآن هنتجفتنا إتوجأ ولينجأ يو صورا ويتراص للربي قرأوا ألف لاميم جت كان فابو ما أنا إيش ينبيه ما إني صدق داني سنين تجيب بتنجتو يرو إسان شق أساسا دوبان وين قرآن وين آخرة وين أمانة إسلامة دويدادوبان دوبان إساني ثين يجبي فكين يا فالف لاميم إيه جا جد ذلك الكتاب العربي فيه هذا للمتقين جت كان دوباند فجافك أنا نم ربيك أجل لميسافدي بك كان الراء بوابو فتجد سورات جيف فتيتينين كنا في نمني القرآن كراو نمني ربي سالا تفسير إساللي نما أفهمه أوائل سورات حروف مقطعة لفتتنا أكمل جننكنتي لعلتين رب كينا سورة ناكيساتي دبتي دباتي مؤمن مؤمنتوتا دبتي باي السير راتفاسيلا سفة كبفارا ورا رب اتكافريا دباتي اقصم سفة ورا منافقا قصدفة اللي سورة مديناتي في سورة مكة غراء غرماني سي سورة مكة واي امانتي واي قويا اخرا واي توحيد رتي هدو منان دباتي سورة مدينة أمّه أحكام فهد بلدي صورة مكة هدو دواعي منافق عن دبته صورة مدينا أمّه وعي منافق علىني دبته مال في الجنة مكة نمني لم توي إما كافرة وإما مسلمة ص مدينة جرس الرسول ربي جلني أمّه نمني بك قودمي كون مسلمة كون كافرة أحبه كون كجدو خلات تجارات وجهتو دميت كون الربان عن عمل نجلا دمي كانين أمم قران في ولي الجرائد أما النجلي ورر قرتنى أكنت فيه فورا لما أنبله ورر كان جتته إرجع إسلام من جبعتي بودرو في منافق من كانه في جتة سورةنا كيسة ربي ملجد ألف لام ربيت بكون إثي إتفت الجتةنا ذلك الكتاب لا ما من إسكت سنجروا رب الربو إجت جه ستي قرآنك رب الربو إيه يا محمد ما من كل إسكت سنجروا حقه وجمال ستة وفي وجمال سرطيبو إيه جت جودا قرآنك هني لا ريب فيه شك إسكت سنجروا إنه في الرئاسة التلة والرئيسة حباتي قلبي كل كله الآن إستجرج عليه جت جود ورسلاء قلبي إساني كهسا قجيل لما رب إساني هنكاهن قرآن كانا إم شاكني إم ممن قروه ور ربين قجيل لما قلبي إساني كيسا قاية ننجدتين تللي قرآن نكوني أك رب الرابوي مما تقول لهم كبنجة هدى للمتقين قجيل چاكته قرآن نكوني ور رب سداتي عجج إساة تهجته ورق إساء الرابوي. متقين جتون وركانا ورجل ذو خيتي جدو فيتي في جدو عذاب ربي جردون صدار ربي ختات وربنا هجت عجل هجتني وربنا إيسا جل إيسورا نبي إيسا جل ديمانيتين هرذفوا أنجت ولا متقين جتون جراكنا الذين يؤمنون بالغيب إيسان نسني ورد أبوهم سواء إج غيبا فكين يا قياما وان تجنم رافقات غيب اجدم فكن ياك غيا قيامه وان قيامات تها مو حساب حوض عذاب جنه قنين هند و جنما رافقات ملائكه جنين ارقا قران نفت ني وان كناف الذين يؤمنون بالغيب والرغيبات امنا أكسما ربي كينا من نبن أرقيه نجيرو إرقامتو تطوي نتهمي آيا كونيا في شرعيا كإني نرتبو سيفي كإني نؤومي كان لالي تقشما ربي التين قجيلا إبتراغاقو داني والإرقامتو أني نتين كان هردفو رانجججورا ويقيمون الصلاة والرسلات دابو والرسلات جيسو أكا إسين سلا صلاة مو شروط جوته أركان واجباته سنن في جوته أوقات إسيتي في خضوع في خشوع ثي وجين وراء ثلاث جيس وجشو سلاني بقانا ما بوصهم دنديتو ما في الجنة سلاني خشوعة خضوعة شروط في جوته واجباتها في سنن في جوته وقت أن سلا تمت وعم ببدل رانم أرجيت ومما رزقناهم ينفقون والروان إساني كن نر كنة ني وممن ردقنهم ينفقون جحون وان نثياني كنن هيره نثياني هررا وركنته مركنته ادوهنتين قريما كنته نسان منين اثي تبعي دياج قري غري وان نثياني كنن ارا ككنتني كنان كوني كمي جدان علماءني رتها سوق بني غارين علماء كننا واجباتي تا زكا جدمت جارين اساني امو كنا سناتي صدقه سنناججو لجني جرو جج راجيها لما نوق تججوا تواجب عليه كنتهني تسن عليه وركنتني ومن ما رزقناهم ينفقون ججان سينفورم التقطوطه كبراء ربكنا دبليتنين يؤمنون بما انزل اليك ور محمد وان غرك يبو فهمتي سني قرانا انزل جدي لفظي ماضي كنا والتعبير اقول اف كبو فهمي جدي قا ات كوان بو فهمتي كانه موفي قران نبي محمد رتي بو فهمون اسا حقيقه ا اي جماعه تن جرا كناف غريت اسا وام بو اف اقوم وان وما انزل من قبلك وانسي دربو فمي توراتي في انجيل زبوري في صحفيت والرعامانو جركانا وما انزل من قبل كتابا دربو فمت تللي والرعاماناني متقتوني سني دوبا كتابنا ربين كينا ارقمتو ترتبو سيقا قرآنا تنو دبتة مي وكا حديثة مي توراتي انجيلي زبوري ك القرآن دورة يوجد إرجاسهني فرقان وفي القرآن يكون يوجد كورة ربيك إن إرجامتو تهون كتاب موسى نبي الله عيسى نبي الله داود, نبي الله إبراهيم كان ينرتقبوت كان عن دورة ورجلو كتاب الإنسانى كمكته ربي إنهن منه جرو كتاب أمانو أمنا والي قالا ديمشاشات تجدجروه كتاب بنسه مي ربنا كي النبوس هندتو أمنون كتاب بنسه التأمنون لي رب الرب وتجدجو أمننا ملأ حالك القرآن نهرك كي نجرون القرآن اللي فينا كتاب بنسه نتهدلايم وإنه كتاب بنسه كيس يروح القرآن كيس نجرا القرآن كتاب بنسه شارج يرججو أر نبي محمد إر إرجمان أمبيوت أدرانيسان وانسان شارن امبيوتثن ارغا اتامن محمد نبي محمد اتامنون درقا ما نبي محمد اكجرن حديثتي يهوداته نصاراته ان ارغمو دغهي نمننت الامنين ورئ بالدائراته حتى نبي الله موسى له دوتاته جرني دغبتن جچو حديثتي وبالاخرتهم يوقنون جرا اخرا دغو اومسني جلا اخرا دغو ما للجنة نمن أخرنا ندور جرتين ربي إنك نهرجها بياك يا ما إستطجعها هرجة أن يوك بليل سنتات وأنهجة أن عذابا قال نيوك تلك سنتات جنة قال نجك أنا من بيقو لا كناف با تقف إيمانا أرجنا بوتاع الذين يؤمنون بالغيب جلو لما فا أركان إسلام أرجنا أركان إسلام كثتى ويقيمون الصلاة بقيرسن القسمة ومن ما رضقنهم ينفقون بقيرسن الرلى أركان إسلام أرجنا أمس وبالآخرة هم يؤمنون كقدآن وكثتى أركان إيمان أرجنا أركان إيمان كشفا ويقول أخيراتي أمنو أماس إرقامتوه ربيت اللي أمنو كتابة ربي بوسط اللي أمنو أركان إيمانا سورة يوقاني آيات أمك أراني تنين كيسا بارك الله فيكم ربيكي إن سورة بقراتنا كيسا تي أركان إيماناتي في أركان اسلام اللي أول مرة ندب تجيشور غيباتي أمنون أركان إيماناتي سالات الأبو في زكاك النجن أركان إسلاماتي كتابت تأمنوا فيه، إرقمتوتة تأمنون أركان إيماناتي، آخرات تأمنون أركان إيماناتي، جيتشونا أولئك جرس على هدى من ربهم، أجيل لما ربي إسان الراته إراتي جراته لا. ربي إسان قجيل كي؟ أجيل لما إسان يفكرنا جيتشونا على الآن تعبيره قوله، رونفتني قباجرا جيتش جرسن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 لما فا صلاة أبني سدف زكاة أفرف كتابة هندت أمنني شنف اخرات أمن نمني كانت أمني كا اتطلعاتي نين فجيرة الربع اللي, اللي دبتة أمان اللي هجته رب كينا نهي ماجرا هم المفلحون ربين كينا نهندى يهامل كيسو آية اتآنتون حقا والتدي بنوتي نقاها ربي كيس جرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته